وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكاري وما هم بسكاري, وما هم بسكاري ولكن عذاب الله شديد ومن النيس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أ ن ه من تولاه فانه يضله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 ثم ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة علقة ونقر غ ي ر مخلقة ل ب ي ن ن لكم و في ا ل أ ر ح ا م ما نشاء إ ل ى أ ج ل مسمى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 هو كثير من النيس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكر م ان الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اقتصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نيل ر يصب من فوق رؤوسهم فوق ا ح م يصب م ي من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من ح د ي د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 إ ن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للنيس سواء العاكف فيه والبادي ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من عذاب أ ل ي م واذ بوانا لابراهيم مكان البيت الا تشرك بي شيئا وطهر بيتي, وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود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 كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إ ن الله يدفع عن الذين آ م ن و ا إ ن الله لا يحب كل قوان كفور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 ان الله لقوي عزيز الذين إ ن مكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور و إ ن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعادوا وثمود وقوم ابراهيم وقوم لوط واصحاب مديا وكذب موسى فامليت للكيفرين ثم اخذتهم فكيف كان نكير ف ك أ ي من قريه اهلكتها وهي ظالمه ة ف ي خاوية فهي خاويه على عروشها وبئر معطله وقصر مشيده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 موسوعه النابلسي من ق ك من للعلوم الاسلاميه ن ن ت فينسخ اسماء الله الحسنى يحكم ل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 إ ن الله لعفو غفور ذلك ب أ ن الله يولج الليل في النهير ويولج النهار في الليل, ويولج النهار في الليل وان الله سميع بصير ذلك ب أ ن الله هو الحق و أ ن ما يدعون من دونه هو الباطل و أ ن ما يدعون من دونه هو الباطل وان الله هو العلي الكبير أ ل م تر أ ن الله أ ن ز ل من السماء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 وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرجا مله ابيكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم